إلَ يَانوا شُهُ بِطُ بِسَسلامامِ مِن وَبَركاتٍ عَلَيكَ وَعَلَ أُمَمِم مِ م مَعك وَأمَمُ سَنُمَِّعُهُمْ سَُّ يَمَسُّهُم مِنَّ عَذاَابُ نَليِي